أهلنار هم في ذا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبرا ألم تر إلى الذي حاج إبرا कोको تبينا بنا المغرب فانبوه التي سفر والله إذا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته قال لنبيت تو يمن اوبض اووم قال لنبيت تو ي பம் <Sý> والظر الى حمارك ولنجار لك يا تريلنا كي والله الظر الى عظامك كيف نمشزها ثم نكسوها بلم